فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن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 من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 114. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض اللَّهِ من فضل الله واذكروا الله كثيرا, واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 115. وإذا رأوا تجارة أو لهون ليدا وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرزق